يعظكم لعلكم تذكرون ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه يأمر خلقه بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وأنه ينهاهم عن الفحشاء والمنكر والبغي لأجل أن يتعظوا بأوامره ونواهيه فيمتثلوا أمره ويجتنبوا نهيه وحذف مفعول يأمر وينهى لقصد التعميم ومن الآيات التي أمر فيها بالعدل قوله تعالى ولا يجرم منكم شناء قوم على الا تعدل اعدل هو اقرب للتقوى وقوله ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به ومن الآيات التي أمر فيها بالإحسان قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وقوله وبالوالدين إحسانا وقوله وأحسن كما أحسن الله إليك وآتبغي الفساد في الأرض وقوله وقولوا للناس حسنا وقوله ما على المحسنين من سبيل ومن الآيات التي أمر فيها بإيتاء ذي القربى قوله تعالى فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وقوله وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا وقوله وآت المال على حبه ذوي القربى الآية وقوله أو إطعام في يوم ذي مسغبه يتيما ذا مقربه إلى غير ذلك من الآيات ومن الآيات التي نهى فيها عن الفحشاء والمنكر والبغي قوله ولا تقرب الفواحش ما ظهر منها وما بطن الآية وقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق الآية وقوله وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون والمنكر وإن لم يصرح باسمه في هذه الآيات فهو داخل فيها ومن الآيات التي جمع فيها بين الأمر بالعدل والتفضل بالإحسان قوله وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به فهذا عدل ثم دعا إلى الإحسان بقوله ولئن صبرتم لهو خير للصابرين وقوله وجزاء سيئة سيئة مثلها فهذا عدل ثم دعا إلى الإحسان بقوله فمن عفى وأصلح فأجره على الله وقوله والجروح قصاص، فهذا عدل. ثم دعا إلى الإحسان بقوله فمن تصدق به فهو كفارة له. وقوله ولمن انتصر بعد ظلمه، فأولئك ما عليهم من سبيل الآية، فهذا عدل. ثم دعا إلى الإحسان بقوله ولمن صبر وغفر. إن ذلك لمن عزم الأمور وقوله لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم فهذا عدل. ثم دعا إلى الإحسان بقوله إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إلى غير ذلك من الآيات فإذا عرفت هذا فاعلم أن العدل في اللغة القسط والإنصاف وعدم الجور وأصله التوسط بين المرتبتين أي الإفراط والتفريض فمن جانب الإفراط والتفريض فقد عدل والإحسان مصدر أحسن وهي تستعمل متعدية بالحرف نحو احسن الى والديك ومنه قوله تعالى عن يوسف وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن الايه وتستعمل متعديه بنفسها كقولك احسن العامل عمله اي اجاده وجاء به حسنا والله جل وعلا يأمر بالإحسان بمعنيه المذكورين فهما داخلان في الآية الكريمة لأن الإحسان إلى عباد الله لوجه الله عمل أحسن فيه صاحبه وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان في حديث جبريل بقوله أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وقد قدمنا إيضاح ذلك في سورة هود فإذا عرفت هذا فاعلم أن أقوال المفسرين في الآية الكريمة راجعة في الجملة إلى ما ذكرنا كقول ابن عباس العدل لا إله إلا الله والإحسان أداء الفرائض لأن عبادة الخالق دون المخلوق هي عين الإنصاف والقسط وتجنب التفريط والإفراط ومن أدى فرائض الله على الوجه الأكمل فقد أحسن ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي حلف لا يزيد على الواجبات أفلح إن صدق وكقول سفيان العدل استواء العلانية والسريرة والإحسان أن تكون السريرة أفضل من العلانية وكقول علي رضي الله عنه العدل الإنصاف والإحسان التفضل إلى غير ذلك من أقوال السلف والعلم عند الله تعالى وقوله يأذكم لعلكم تذكرون الوعظ الكلام الذي تلين له القلوب أيها المستمع الكريم، نكتفي بهذا القدر، ولنا بقية حديث حول الآية في لقائنا القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.